أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب.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 يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُغْشِي الليل النهار إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تُرَابًا أئنا لفي خلق جديد أُولَٰئِكَ الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيَةٌ من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسط كبسيط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالهدوء والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تستوي الظُّلُمَاتُ والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فتشابه الْخَلْقُ عَلَيْ قُلِ الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أَوْ متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءه وَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الْأَرْضِ كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله, ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم, ومأواهم جهنم وبئس جهنم وبئسالمآب أفمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعماء انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إِلَّا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متاب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 وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أخلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار